إِلَّا الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ نُرَدُّكَ إِلَىٰ مَا كُنْتَ تَقُولُ قُرْآنَ الَّذِي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً من ربك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 وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَٰمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَلِ الْإِنسَانُ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا كَأَنَّ مَا يَحْكُمُونَ مِنْهُ شَيْءٌ مَّنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ السَّمهُ العم وَمَنْ جَهدَفَ إَّ ماَا يُجهدُ لَِفْسِ إِ اللهَّهَ لَغَنّ عن العالمين